الفصل الثاني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ف إ ن أ م ر ت ي بالسوء ما اتعظ من جهلها ب ن ذ ي ر الشايب والهرم ي مولاى صل ي و سلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق ا كلهم ولا أ ع د ت من الفعل الجميل قرا ء ض ي ف أ ل م ب ر أ س ي غير م ح ت ش م ي مولاي صل ي وسلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أ ع ل م أ ن ي ما أ و ق ر ه كتمت سرا بدلي منه بالكتم ي م و ل ا ي صل ي و سلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق كلهم من, من لي جمح من كما يرد جمح لي الخائل بيرد غايتها يرد مولاي صلي وسلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إ ن الطعام ي ق و ش ه وتنهي ا مولاى صل ّ و سلم ّ دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق ا كلهم والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم مولاى صل و سلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها و حاذر أ ن توليه إ ن الهوى ما ت و ل ا يصمي أ و يصمي مولاي صل ي وسلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير ا ل خ ا ط ق كلهم و ر ا ع ه ا وهي في ا ل أ ع م ا ل س ا ئ م ة و إ ن هي استحلات المرعى فلا ت س م ي ن مولاى صل ي و سلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنات ل ذ ة للماء قاتله من حيث لم يدري ان السم ما في الدسم مولا حبيبك خير ك الخاطي ل ه مولاي ا خ ش ا صل ي وسلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير ا ل خ ا ط ق كلهم واستفرغي الدمع من ع ي ن ي قد ا م ت ل أ ت من المحارم والزمح م ي ا ت الندم مولاي ا صل ي وسلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالفي النفس والشيطان وعصهما و إ ن ه م ا محاضاك النصح ا فالتهم ي مولاى صل ي و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ن ولا حكما ف أ ن ت تعرف كيد الخصم ا والحكم ي مولاي صل ي وسلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفر الله من قول بلا عملي لقد نسبت به نسلا لذيع قومي مولاي صل ي وسلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق ا كلهم امرتك الخير لكن ما تامرت به وما استقمت ا فما قولي لا ك س ت ق م ي مولاي صل ي وسلم دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق ا كلهم و ل تزودت قبل الموت ن ا ف ل ة ولم أ ص ل ي سوى فرض ولم أ ص و م مولاى صل ّ و سلم ّ دائما أ ب د ا على حبيبك خير الخلق ا كلهم